وَيوم يَحْشرُهُم جعيا م شرَ الْ الجِّ قَد ستَكثَْتُم مننَ الإِنس وَقالأَْياهُم منِنَ الإِنسِ رَبَّ نَاسَْمتَع بعضضُناَا ببعض وَبَلَغْنَا أَجلنَ الذي أجللتَ لناَا قالَّ رُمَث وَكُمْ خَالدينين فيِيه إِلاا مَا ش الله إ رَبكَ حكيم عم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 وَجعلوا لللههِم مِمما ذَرَاء منن الْ الحَرْثِ وَالأَنامِنَ صبًا فقالوا هذا لللههِ بزَامِهِم فقالوا هذا لللههِ بِزَعمِهِم وَهذاَا لِشُركائن فمَا كانَ لِشُرركائهِم فَلَا يَصلِلُوا إلىى الله وَما كانَ لللهه فَهُو يَصلل إى شركائِهِم سأَمَا يحكُم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 وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم, سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين